اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا استح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشرل الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد نستكمل مع محاضرة جديدة من محاضرات القواعد البينات في تقريب فقه المعاملات. كنا قد انتهينا في الورقة السابقة في الكلام. عن قاعدة مهمة تتعلق بأحكام الربا وهي القاعدة الرابعة كل ما حرم بينهما ربا الفضل حرم بينهما ربا النسيئة لا حدث. كنا قبل أن في المرة السابقة قبل أن نشرع في القاعدة بفضل الله تعالى أعطيناكم أعطيناكم مقدمة فيها شيء من التفصيل عن أحكام الربا لأن الكثير منكم كما ذكرتم كان يسمع, يسمع درس الربا لأول مرة فبدأنا قبل أن نشرح القاعدة وكان هذا أمر لابد منهم أن نعطي يعني توضيح أحكام الربا شيء من الإيجاز أيضا يعني لأننا يعني لا صح أن نتكلم في فروع في الربا وأنتم يعني لم تدرسوا الأصناف الربويه وما يتعلق بها من الأحكام تذكرنا في المرة السابقة لو تذكروا قواعد أربعة وأحاديث أربعة وبعض أحاديث وبعض قواعد قلنا أن هذه الأحاديث وهذه القواعد يدور عليها أحكام الربا تذكرونها أم لا عندنا حديث الأول حديث الذهب بالذهب، والفضه بالفضه البر بالبر والقمح بالقمح والتمر بالتمر والملح بالملح ربا الا متممك سواء بسواء يدا بيد والحديث الثاني الذي ذكرناه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه اذا اختلفت الأصناف فبيعوا كما شئتم يدا بيد فبيعوا كما شئتم إذا كان يدا بيد الحديث الثالث حديث السلم والحديث الرابع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات وذرعه مرهون عند يهودية على صاع من شعير ثم فرعنا على ذلك في القواعد الثلاثة إذا اختلف في الصنف والعل وإذا اتفق في الصنف والعل وإذا اتفق في العل دون الصنف والعكس وعندكم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي قال نعيد ما سبق شرحه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد. فبنقول نكمل على ما سبق. طبعا كان يمكن بزاما من الحضور اليوم يعني مجرد حتى قراءة المحاضرة السابقة في الربا ليكونوا مستحضرين للمعاني التي نذكرها. أما الذي سمع في الأسبوع الماضي وجاء مباشرة لدرس اليوم فهـيكون برضو إيه عنده تخليط لأنه لم يذاكر درس الرiba ليس بالهين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أحكام الرiba واحدة من ثلاثة يعني ما تنسى سلم لم يفصلها لهم يعني كيف نوع من الإشكالات عندهم والأمر ليس بالهين فالذي جاء اليوم ولم يذاكر درس المحاضرة السابقة يعني حاجة نوع من الصعوبات لابد من استحضار الأدلة والمذاكرة والتطبيقات ونشكر من أرسل إعلان الواجب نشكر خاصة من أرسل الواجبات وكانت واجبات يعني صحيحة فجزاة الله خير نعود بكلام عن أحكام الريض عندنا في المذاكرة صفحة 52 بعد أن شرعنا في المقدمة والقواعد والأحاديث نأتي إلى معنى قاعدة الباب. معنى قاعدة الباب عندكم رابط الرسالة أمامكم الآن. فالذي ليس يعني عنده رسالة يحمل الرابط من أمامه الآن. بنقول أن القاعدة تقول كل ما حرم بينهما ربا الفض حرم بينهما ربا النسية لا عكس. بمعنى بمعنى أن الحالات التي يحرم فيها ربا الفضل كمثلا بيع الذهب بالذهب. نعلم أنه إذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو التمر بالتمر لابد من الشرط التقاء في المجلس لتقاص مجلس منع للنسئة ولابد من في القدر في القدر منعا لربا الفضل يبقى في الحالات التي يحرم فيها ربا الفضل كذهب بالذهب تجد أنه لابد أن يحرم فيها ربا النسيئة. فعند الذهب بالذهب والبر بالبر أو الملح بالملح لا بد أن يتهفر الشرطان القبض في المجلس فلا نسيان والتساوي في القدر فلا فضل ولا تفاضل بين الذهب بالذهب أو الفضة والفضة إذن فالحالات التي يحرم فيها رب الفضل تجد أنه سيحرم ربا النسيئة ولا عكس سيحرم ربا النسيئة بالتأكيد واضح كده أما في الحالات التي يدوز فيها ربا الفضل ها؟ ربا الفضل فسيحرم أيضا ربا النسيئة بمعنى إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بمعنى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بمعنى أننا إذا تم التلاب المثلاً بين ذهب وفدة هنا في مسألة الذهب وفدة اتفق في العلم واختلف في الجنس فما الواجب أن يتوفر هنا ذهب بفدة. او أو انطبق في تطبيق عملي ريال سعودي بدينار عراقي رجل ذهب إلى بنك الصرافة لتبادل العملة كان معه مثلا ريالات سعوديه اراد أن يستبدلها بدينار عراقي او بجنيه مصري ما الواجب شرعا في هذه المعامله ها اليوم التعامل ليس بالذهب والفضه اليوم التعامل بالأوراق النقديه جنيهات كانت او دولارات دينار الى اخر ذلك دنانير ريالات اما الواجب شرعا في تبادل العملة في بنوك الصرافه ها الواجب شرعا هنا حتى تكون المعامله صحيحة القبض في المجلس التقابض في المجلس فقط ها طب وال القدر غير مشترط لو سمحت من كل يشارك يعني إحنا لابد يكون في مشاركة عشان نعرف هل الدرس وصل أم لا هل في عبء ولا ذا؟ حنقولنا من قبل دروس اللذة كانت من أصعب المسائل ومسائل اللذة حتى قال عمر أن الرسول مات ولا منفصلة من كثير منها فكانت من المسائل المعضلات عند الصحابة. وفضل إحنا في المرة السابقة لو تتذكروا أعطينا مقدمة كانت مهمة جدا من طلب العين في التعابير لأحكام الريبا. ها التماثل التماثل خطأ لا لا لا مش التماثل لابد أن نغف سعر لو يشتغل آخر مثلا في نفس المجلس خطأ لا لا لا. أنا كده أحزم جدا وأنا أسبوع فاتك ونت بدلس لمن يا جماعة خطأ وين سرين لا يشتغط الممثلة فقط التقاضي. أحسنتي حسبي الله أحسن إجابة أو إجابة صحيحة المسحل التبادل ها في بنك الصرافة لا يشترط إلا شرط واحد فقط وهو القبض في المجلس بالدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف ريال بدينار بدنار بجني بجنين إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم بعد دينار بألف ريال إذا كان يدا بيد يبقى هنا سلم أسقط شرطا وأوجب شرطا مختيباش محمد والله. لا إله إلا مختيباش هنا سلم حينما قال إذا اختلفت الأصناف نعم مساعده محمد اجابات صحيحه نعم احسنت يبقى انا الوهم أدراك يعني أنا. المهم اذا اختلفت الاصناف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فهنا اوجب شرط هو شرط الايه في المجلس وافقد شرطا اللي هو اللي هو المساواه فواجب شرعا في تبادل العملة في الصرافة القبض في المجلس والتساو في القدر كلام ده خطأ المخدر الكلام كلامه. ها كلامك فيه خطأ وفيه صواب الصواب الذي في كلامك أنه في تبادل العملة يشترى في القبض في المجلس فقط قال إذا كان يدى بيد أما التساو في القدر فهذا خطأ وين دليل الذي أوجب التسوف القدر هذا كلام غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمقدر على الرأس ولكن الشرع والحق أحب إلينا فبنقول أن لا يشترط السوف القدر هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبيعوا كيف شئتم بيعد نرب ألف ريال بيع الجنيه بعشرين دينار كما شئت إذا كان يداً بيد بالله عليكم كلام ده فقالنا مرة فاتت بالله عليكم هل صح هذا يا جماعة كلام ده قلنا مرة فاتت ووضحنا بالأمثلة وضربنا القواعد وذكرنا الأدلة كذا ما يصح يا جماعة ما تحصل الربة يحصل الربة إذا كان دينار بدينار ذهب بذهب جنيز سعودي بجنس سعودي ريال سعودي بريال سعودي هنا ها يحصل الربا الا اذا كان قبض في المجلس والتساوي في القبر يبقى حضرتك اذا ذكرتي هذين الشرطين في ايه اذا اتفقا في الجنس والعله انا اقصد مثل مثل في القيمه مش في مثليه العدد نعم التسوف القادر معنات التماثل. أنا لا ما تريدون الحاصل يا جماعة بنقول إذا اختلفت الأصناف كذهب بفدة أو معنى أوضح ريال سعودي بجن مصري لا يشترض إلا فقد القبض في المجلس أما التسوف القادر فلا يشترض يعني, صار في يعني كما ذكرنا لك أن تبدل ريال بعشرة من الجنوهات المصرية أما حين حينما نبدل مثلا أو نتعامل ريال سعودي بريال سعودي هنا العملة واحدة هنا الصنف واحد هنا يشترك القبض في المجلس والتساوي في القبض يبقى التساو في القاضي شرطه التقابض في المجلس غير تساو في القاضي أنا مش فاهم بق ماذا تقصدين واضح يا جماعة إذا اتحدت العملة ها إذا اتحدت العملة جنيه مصري بجني مصري لابد من توفر أي الشرطان يعني توفر الشرطان القاضي في المجلس والتساو في القاضي كذا أنا كده هأطلع عند محادثة تانية يا جماعة اللي إيه التساوي في القدر شرطه التقضي في المجلس أنا أفهم ماذا تقصدين لا بنقول إذا كانت العملة واحدة أو معنى أوضح مثلا الواحد يبدل تمر بتمر ها هنبدل تمر بتمر يبقى إليه بدل من إيه التساوي في القدر التساوي فين؟ في القدر مع القدر في المجلس لكن تمر بملح ه همدي التمر بملح مثلا هنا ارصين مختلف لكن العلة واحدة هذا مطروع وهذا مطروم هنا إذا اختلفت الأصناف نعمل ايه نبيع كيف شئنا كما قال صلى الله عليه وسلم كان ادم بيد يبقى تمر الملح زي بالضبط جنيه مصري بريال سعودي لا يشترط التساوي في القدر لكن يشترط فقط, فقط القبض في المجلس يبقى لو واحد راح لبنك الصرافه بألف ريال مثلا مثل المثال ده اكتبوا هذا المثال رجل أن ذهب زيد اكتبوا معي وهذا سؤال لكم ذهب زيد إلى بنك للصراف بألف ريال بألف يا جماعة ألف ريال سعودي ليبدلها ب العملة المصرية. فقال لهم موظف البنك الألف ريال سعودي التي معك سوف نعطيك مكانها ها تساوي بالمصري خمسة آلاف جنيه مصري. جيد. يعني الألف ريال ساوي كان بالمصري خمس تلاف ريال. فقال لهم موظف البنك أنت لك ها تعطينا ألف ريال ولك خمس آلاف ريال. خمس آلاف جنيه مصري. ولكن الآن قال الموظف الآن لا ليس معنا إلا أربعة ألاف فقط فخذ أربعة ألاف وبعد ساعة تعال خذ الألف الباقية ما حكم هذه المعاملة معبد الرحمن سؤال لك جئتي متأخرة ما حكم هذه المعاملة إن لم تجيب سوف أنهي الدرس ونقول السلام عليكم ورحمة الله لهذا والله أعطينا محاضرة كاملة للمرة السابقة واتقوا الله فينا بالعليم ماذا يكون لو أنت مكان زيد وقال لك الموظف موظف البنك ها بعد ساعة عقول الباقي نقول إيه لو أنت مكان زيد هتقول له إيه هتقول له والله أنا لا أعلن ذلك وسوف أذهب إلى طالب علم أستفتيل فإذا سألكم يا طلاب العلم زيد يسألكم هل ماذا أفعل؟ ها أحسنتم غير جائزه عليه السلام عليكم ها أحسنتم ويادة صحيح نقول له إيه؟ غير جائزة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الأصمار في بعكا فاشيتم إذا كان يداً بيد هذا كلام ده والله لا يوجد إشكال أن أنا نجلس في هذا السرعة لمحاضرات أما حاجة نوصل المعلومة لكن في نفس الوقت برضه يكون في خير منكم ويكون في مذاكرة وعلى الأقل مثلا أن هذا في درس بيوع مثلا يبقى احنا على الأقل نذاكر المحاضرة السابقة لكن ما, ما يصحش مثلا أن أحد من, من حضراتكم يدخل على الدرس مباشرة يدخل على السماع وهو لم حتى يزنظر في الدرس الماضي ويأتي يقول لم أفهم طب إيش أعمل أنا فاتقوا الله فينا لو سمحته. إحنا كده كما ذكرنا نعلج على فوائد تتعلق درس الربا نعلق على فوائد تتعلق درس الربا الفعيدة الأولى قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربا إلا في النسيئة كده مهمة جدا طب يعني قبل, قبل أن المهم جدا ان كل مستمع كل مستمعة هي يحصل نوع من من الدربة والممارسة يعني مثلا فلان مع أخي فلان مع أختيها يتضربوا على دين مسائل أطرحون أي مسائل التي ذكرتها الآن مع بعضكم البعض توجهون أسئلة لبعضكم في كأمثلة وقعية التي ذكرتوها كأن زيدا ذهب ليوذي العملة كأن هندا ذهبت لتشتري ذهب فقال له الرجل مثلا الذهب بعشرة وهي مع تسعة فقط فقالت له خوز تسعة وبعد ساعة أعطيت الباقي هذه مسائل تحتاج إلى الممارسة العلم دربة وممارسة هذه مسائل تحتاج إلى إيه؟ لا تجدوها في بطون الكتب في بطون الكتب تجد القواعد والأحاديث أما التدريب فهي تحتاج إلى إيه؟ أن نجلس مع مع بعضكم أو حتى عبر اللي اللي اللي... الهاتف عبر الفيس او اي وسيلة ونطرح اسئلة على بعضنا البعض وحينما نلخص مثلا على اشكال نرجع إلى, إيه؟ الى الشيخ ها اطرحوا اسئلة كأنها مثلا الغاز مش الناس بيطرحوا الغاز للتفكه وصديع الوقت خيرو الغاز الغاز, إيه؟ الغاز العلمية تطبيق العملي نطرح اسئلة لبعضنا البعض من دبل ايه باب الموارثة ولا... ليس باب يعني ظهور مثلاً الإنسان... لا باب اللي يعني لأن من أفضل وسائل حفظ العلم هو تدريسه استذكاره وتطبيقه وطرح الأمثلة عليه فلأن بعد الدرس مثلا اليوم بعد غد نطرح مسألة في أحكام الربا لبعضنا البعض وإذا كده علينا صورة ما نعود إلى المعلم. عندنا اشكال هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة لا ربا إلا في النسيئة هذا حديث عند مسلم حديث صحيح وهذا فيه اشكال لا ربا إلا في النسيئة هذا ينفي الربا قليتا إلا إذا كان في النسيئة ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك أن ربا الفضل جائز في كل صوره. وهذا الذي قال به ابن عباس كان ابن عباس يقول أن الربا المحرم لا يكون إلا في النسيئة وهذا معنى خطير لما؟ لأنه بناء على ذلك سيجوز مثلا للشخص أن يبدل صاع من طمر بصاعين من طمر يدا بيد لأن هذا ربا فضل فعند ابن عباس أن الذي يحرم فقط هو ربا النسيئة وعنده دليل لأن الصحابة لا يتحركون بهوى إنما يتحركون بدليل ابن عباس كان يرى أن الريبة المحالم هو ريبة النسيئة فقط ما معنى أنه يرى أن الريبة المحالم هو النسيئة فقط معنى أنه يجوز ريبة الفضل ما معنى أنه يجوز ريبة الفضل يجوز ريبة الفضل مثال مثلا أنه بناء على ذلك يجوز مثلا أن أبدل أي أن أبدل فاع من طمر بصاعين من طمر وبدل عشرة جنيهات بتسع جنيهات ها بناء على فتوى ابن عباس وهذه الفتوى تستند إلى حديث ولكن قول ابن عباس هذا قول مهجور قول لا يصح ابن عباس حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه فهذا قول قول مخالف للسنة ولإجماع الأمة فقد أجمعت الأمة على حرمة نوعي الربا ربا الفضل وربا النساء فهنا هنا عندنا إشكال وهو كيف نجيب عن الحديث الصحيح الذي استند إله ابن عباس ابن عباس هو حديث إيه؟ لا ربا إلا في النساء نقول هذا الحديث العلماء لهم فيه توجيهات لأن ظاهر الحديث ينفي حرمة الربا إلا عن النساء فقط وأنه يجوز بالفضل يعني إيه يجوز بالفضل الفضل هو الزيادة إن أنا مثلا بناء على هذا القول يا صاح مثلا أنا أبدل تسعة جنايات بعشرة وصلت كده نقول هذا قول الذي ذهب لابن عباس قول مهجور لا يصح خلاف إجماع الأمة وخلاف السنة فكيف نجيب عن حديث الذي استند إليه أولا أجاب العلماء عن هذا الحديث بعدة توجيهات التوجيه الأول التوجه الأول أن هذا الحديث حديث منسوخ أي حديث حديث لا ربا إلا في النسية <تصفيق> حديث منسوخ بإيه؟ وإن نسخه؟ قالوا هذا الحديث منسوخ بالحديث الأخرى التي حرمت ربا الفض يعني منسوخ أظن نحرك أن وأنت تعرف عينه منسوخ. منسوخ يعني يعني هذا حديث قيل مثلا سنة واحدة هجريا فجاء حديث آخر سنة ثلاثة هجريا فألغى هذا الحديث وهذا النسخ قد يقع في القرآن وقد يقع في السنة ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو بسيا فالتوجيه أول العلماء قالوا أن الحديث الذي استند به جديد جابيد نعمباس حديث منسوخ لو حديث إيه لا رب إلا في نسيئة طب ما دليل هذا النسخ إننا نعلم جيدا لكي نقول أن, هذه ان هذا الحديث منسوخ لابد من اثبات شرط وهو إيه؟ ان هذا منسوخ كان في اول الأمر ثم جاء شيء حديث فنسخه آه مثل الشيخ والشقي إزازانية. إزازانية تمام يبقى عشان نقول أن هذا النص منسوخ حيات ابن عباس يقول ها ما دايلكم أنه منسوخ اثبتوا أنه منسوخ بالمعنى المنسوخ يعني ايه؟ يعني جاء في اول الأمر ثم جاء حديث آخر بعده نسخ. لأنه دوت عشان نقول إن شيء منسوخ اثبت تاريخياً أنه منسوخ قلنا له عندنا تاريخيا ما يثبت أن حديث لا رده في النسيئة إلا في النسيئة عندنا ما يثبت أنه منسوخ قال يا طولي قلنا حديث البراء بن عازب في الصحيح قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فقال ان سيدنا لما جاء في المدينة قال قال صلى الله عليه وسلم ما كان يدا بيد فلا يعني ايه يعني في اول امر النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جوز لبن فضل في كل صوري يعني تبيع 5 دينار ذهب ب 7 دينار ذهب تبيع 5 جرام فضه ب 9 جرام فضه ها قال ثم جاءت أحاديث النهي في العام السادس اللي الأحاديث التي حرمت ربا الصد وربا النسيئة لذلك النووي يقول إيه؟ بيقول أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهر حديث لا ربا إلا في النسيئة النووي بموقع الجماعة الأمة على أن حديث لا ربا إلا في النسيئة هذا يترك العمل به وهذا يدل على نسخه هذا الوجه الأول في الرضع على هذا الحديث هناك وجه آخر وهو أننا عندنا تعارض حاضر ومبيح من قواعد يصول لما يتعارض حاضر مع مبيح الأبرأ لذمتي الله أننا نعمل لزمه الأبرأ للذمة أننا أقدم الحظر حاضر بالضاء على أحاديث الإباحة يعني جي حديث ها يحرم طعام معين وحديث آخر مثلا يجوز أكل هذا الطعام يبقى طعام معين جي في حديث بيمنعه وحديث بيجوزه وحديث يعني كلامه فيها قوة فاختلف العلماء مثلا فأنا اللي أبرر ذمتي ويا إلا أقع في الإثم أو اللي أول تعرض عن جهاز يعني ما مباح يعني مجوز فالأبرر ذمتي إن أقدمي على إيه؟ أقدم الحاضر على المبيح فكذلك قالوا هنا قالوا عندنا حديث مبيح في اللي هو إيه؟ حديث لا ربا في النسيئة هذا يبيح ربا إيه؟ يريح ربا الفضل هذا اسمه مبيح وعندنا حديث حاضرة حرمت ربا الفضل بالتفصيل فأيهما أقدم تبريئة للذمتي أمام الله قالوا إذا تعارض الحاضر اللي هو مع المبيح نقدم أحاديث الحظ. شو واضح؟ نقول تاني تاني. عندنا نبدأ سال. حرمت أكل لحم البغل أعزائي. البغل هو بيكون متولد من الحصان ومن الخمار. لم يأتي دليل بعينه في حكم أكل لحم البغل. لا البغال. البغال. معيا كده؟ فالعلماء منهم من قال يجوز أكل لحم البغل لأنه لأن الأصل أطعم الحيل والذي يحلب اثنين بالدليل ومنهم من قال يحرم أكل لحم البغال لأنها تولدت من إين تولدت من نكاح الحمار مع الحصان ويحرم أكل الحمار ويجوز أكل الحصان فقال بناء على ذلك يحظر أكل لحم البغال. فهنا تعارض عندنا قول بيقول بجواز أكل لحم البغاء وقول آخر بيجوز ذلك قول بيجوز وقول بيحلم فأنا اختلفت ها؟ العلماء اختلفوا فأنا وقفت في خيرة من أمري ماذا فعل أقول القاعدة تعارض عندي قول وحذر وقول يبيح فلأبرأ بذمتي أمن الله عز وجل ها؟ أن أمتنع لما؟ لأنني إذا امتنعت ها فالذي قال بحرمة أكل لحم الحمار، البغال ها لن يقضح فيه والذي قال بجوازها أيضا لن يقضح فيه أول تاني لما أمتمع نهائيا عن أكل لحم البغال وأقدم الحاضر على المبيح فالذي حلم أكل لحم البغال والذي جوازها كلاهما لن ينكر عليه بخلاف إذا أكلتها فالذي حلمها سوف ينكر عليه ر example معن يعني مسألة لي مسألة النقاب مسألة قوية جدا من الشدة المكان هل النقاب فرض أم فضل ها ها بين الحاضر وبين المبيح فمسألة من القوة بمكان في الخلاف في هذه المسألة أو فأحاديث في مسألة النقاب ما بين الحاضر والمبيح أحاديث بتقول أنه فرد وأحاديث بتقول أنه فضل طبعا القول بأنه ليس من الدين هذا قول شاذ لم يقل به إنس قبلهم ولا جان ركزوا معايا فأحاديث النقاب بين الحاضر بين صفر الله. بين من قال أنه فرد يأسن تأسن تاركته ها تاركته وبين من قال أنه فضل وليس فرض فتاتي الوقت مثلاً بين القولين تقول سوف أرتدي النقاب لما؟ قالت لأنني إذا ارتديته فالذي قال أنه فرض فلن ينكر عليه أحد والذي قال أنه فضل أيضاً لن ينكر علي أما إذا تركته فالذي اوجب النقاب سوف يقول أنت افهمتي واضح كده فنرجع مرة ثانية نبدأ المسألة فعندنا حديث في, تحر في تحريم ربا الفضل وحديث يتجوز ربا الفضل وإن حديث يتجوزه حديث لا ربا إلا في النسيئة فعند تعرض الحظ مع المبيح الأبرأ للذمة أن نقدم أحاديث الحظ وكذلك من أدلة الرد على حديث لا ربا إلا في النسيئة ها؟ أن أحاديث ربا الفضل منطوقة وأحاديث إذا حترب الفضل جاءت بالمفهوم أو ثاني يعني الذي قال ان ربا الفضل جائز وين دليله الذي قال بجواز ربا الفضل وين دليله دليله مفهوم حديث لا ربا إلا في النسيئة لأن حديث لا ربا إلا في النسيئة إيه مفهومه المفهوم خلافة لا ربا إلا في النسيئة إذا يجوز ربا الفضل الذي يجوز حديث اللي ربا الفضل دليله مفهوم حديث لر لربيع الفنسية والذي يحرم ربا الفضل دليله حديث منطوق نطق بها النبي الذهب الذهب ربا فض فعند التعارض المنطوق مع المفهوم أيهما أقدم بالطبع أقدم المنطوق لأن المنطوق أقوى في الدلاله كذلك من اوجه الرد على من جوز ربا الفضل ياحديث لا رب إلا في النسيء نقول أن قوله صلى الله عليه وسلم لا رب إلا في النسيء لا توجيه ما توجيهه لا رب إلا في النسيء أي لا رب أغلظ ولا أشد إلا في النسيء مش واضح ندمسه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له من يصير بهذا الحديث واجعله حجة يقول هو حجة لنا الخوارج قالوا لا إيمان أي لا أصل للإيمان لمن لا أمنة لها فبيكفروا فعل كبيرا قال أهل السمة روائدة روائدة لا إيمان لا لمن لا أمنة لها له توجيه له دائم لا إيمان أي لا إيمان كامل فلا ينفي أصل الإيمان إنما ينفيه كمال الإيمان الواجب فكذلك هنا لا ربا إلا في النسئة له توجيه أي لا ربا أغلب ولا أشد إلا في المسيئه مع حرمه ربا الفضل، فهذا لا ينفي حرمة ربا الفضل، إنما ينفي ها إنما يثبت أن ربا الأغرض والذي كان أشد انتشاراً بين العرب هو ربا المسيئه وليس ربا الفضل. من السؤال عندنا هنا حكم المعاملة الربويه نعلم أن البعض منكم قد يعني فصل في ال في عليه فيضرب يضرب في أذذس والله مستعان نأخ نأخذ مثال أسهل إن شاء الله حكم المعاملة الربوية اثنان تعامل بمعاملة ربوية كمرأة ذابت إلى محل الذهب فاشترت ذهبا بالتقسيط دفعت المقدمة وكل شهر ستدفع إي جزء من الثمن دي اسمها معاملة إي شراء ذهب بالتقسيط هذه معاملة ربوية معاملة محلما لماذا ما دليل حرمة بيع الذهب بالتقسيط الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الأصناف ذهب بمن فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد سورة بألف تدفع الألف إيه؟ يداً بيد قالت أبقي لك درهاماً بعد الساعة لا يجوز واضح يا جماعة؟ فهنا إيه حكم المعاملة الربوية؟ مثال آخر؟ حاضر رجل زي من الناس ذهب إلى بنك فأخذ قرضا ربوياً قال أريد عشر ألاف فقالوا لتأخذ عشر ألاف سنعطيكم تسعة وتردهم عشرة ما هذا ربا؟ قرض ربوي سمى حكم المعاملة الربوية سواء كانت قرض أو بيع نقول عند جمهور العلماء أن المعاملة الربوية سواء كانت في بيع أو في قرض ربوي هذه معاملة محرمة معاملة باطلة لا ينبني عليها أثارها ولا بد أن تفسخ لا بد أن إيه تفسخ وهذا قول المالكية الشافعية والحنابلة لما قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن رجلا بدل صاع من طمر بصاعين يلا أجيبونا بقى ما حكم هذه المعاملة رجل أبدل صاع من طمر بصاعين هذه معاملة ربوية فهذه معاملة محرمة ماذا عقب النبي على ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم قال ردوه عين الربا قال أوه دي كلمة التأوه إن إبراهيم كان إن إبراهيم الأواه الحليم أوه دي كلمة التأوه كلمة التوجع قال ردوه عين الربا ماذا نفهم من قوله صلى الله عليه وسلم؟ عن هذه المعامله اللي هي قال ردوه نفهم من ذلك ان هذه معامله باطله لابد ان تفسخ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايه ايسرهما ما لم يكن اسما بمعنى رجل ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله انا ابدلت صعب بصاعين ما الايسر في الشرط ان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم انت ابدلت صعب بصاعين وهذا لا يجوز في في صاع زائد فنرد الجزء الزائد فقط ونصح المعاملة هل قال الله النبي ذلك لا وهنا والأيسر إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ المعاملة مش واضح نقول ثاني النبي صلى الله عليه وسلم ما اختار ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما أيهما أيسر في هذه المعاملة أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخطأت لما زدت صاعا لأن المعاملة في التمر بالطمر لابد أن المساواة صاع صعب فالرجل بدلا أن يعطي صاع بصاع أعطى صاع بصاع عين في جزء المحرم الصاع الزائد فالأيصر مثلا أن يقال لهذا الرجل رد الصاع الزائد فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحل واختار فسخ المعاملة قال ردوه عين والربا دل ذلك على أن البيع اللوبوي كما أنه محرم فكذلك بيع مفسوخ يعني بيع مفسوخ بمعنى لا ترتب عليه أثار نطبق بقى هند مثلا من الناس اشترت ذهبا بالتقسيط، فأخذت القرد مثلا أو الإصورة ودفعت المقدم وكل شرص سوف تدسع ايه شيئا بعد ذلك سألت أهل العلم فقالوا أنت وقعت في الربا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حطم هذه المعاملة قال صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيع كيف شئت. إذا كان يدنبيت فقالت ماذا علي ماذا علي قلنا عليك أن تفسخي هذه المعاملة أن ترد الأسورة إلى السائر وأن تأخذ ما دفعتي أن تأخذي. لأن هذه معاملة باطلة قال عنها النبي وعن أمثالها ردوا عين الربا وضح كده جمعا عند الحنفية قالوا نخالف قول الجمهور قلنا لما؟ قالوا لأننا نصحح العقد بقدر الامكان يعني نصحح العقد بقدر الإمكان. ه لو طبقنا قانون مثل على المثال الذي ذكرنا فعندنا إحنا فيها قالوا إيه أن هذه المرأة تذهب إلى السائق فتدفع المال كله مقدما لتصحح المعاملة يعني إيه يعني هي مثلًا بيبقى عليها أقساط مثل ها عشر ألف على عشر شهور فقالوا فقال الحنفية نصحح المعاملة فتدفع الأقساط كلها جملة واحدة لتصحح المعاملة. نقول هذا قول خلاف ما نص عليه النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خير بين أمرين ما اخترأ إلا اخترأي صلى لم يقل للذي بدل صاع بصاعين رد الصاع الزائد بل قال ردوه عين وردباء وصلت كده جماعة لا في إشكالي وصلت ولا في اشكال وأنصحكم بالرجوع إلى رسالة إحنا أرسلنا اليها الرابط الرب بتاعكم لو عند حد عنده رابط ماذا نكتب تحت الفوائد أي فوائد عندكم رابط رسالة البيع والذهب بيع الزلم وبيع الذهب فتاوى وأحكام أنا أرسلت إليكم رابط أو لو حد عنده رابط يستحضروا يعني يجيب الآن ينزل رابط الآن. رابط رسالة الذهب بيع الذهب والفضة بيع الذهب فتاوى لو طبعاً أحداً المشكورين يأتينا بالرابط يكون قد أحسن إلينا فهذه رسالة أنصحكم بالرجوع إليها وقراءتها ثم يعني أي إشكال كتب ملينا حكم آه حكم آه مش ما قال المو... الحكم معاملة المعاملة الربوية حكم المعاملة الربوية أحسنتي مخض مجزأك من مخيرة بايع عشان الأرض الذهب فتاوى أحكام إحنا قلنا ها ال... عبد الرحمن حكم المعاملة الربوية هذه موجودة عندكم في المذاكرة بجاوا عليها الذي ذكرته والآن هذا موجود عندكم موجود عندكم ال... في... في... في يعني ايه؟ أنا فرضت عليكم الجهد فالرسالة فيها كل شيء فالذي ذكرته الآن هو مسطر عندكم وهذا هو أيضاً وهذا هو رابط رسالة البيوع الرابط الذي ذكرته أنا الآن وأنزلته الآن هذا هو رابط رسالة البيوع نخفل بفائدة أو بفتوى بشيخ الإسلام الشيخ الإسلام يسأل عن ركزوا معي بيسأل شيخ الإسلام عن رجل باع قمحاً بثمن مؤجل ها نركز إذا سمحتم رجل باع قمحاً بثمن مؤجل قبل أن نكمل ما حكم هذه المعاملة قبل أن نكمل ما حكم من باع قمحاً بثمن مؤجل اللي سيقول الحكم سيقول الدليل ويكون قد أحسن إلينا قبل أن ننسى إن شاء الله إحنا عن وعليكم السلام ومرحبا كيف حالك إن شاء الله درس الصيام حيبقى الأربعة مع الاثنين مع الحد عشان إحنا درنا درس طويله فحنزيد درس الصيام حيبقى إن شاء الله ال ال الحد والأربعة يبقى من الأربع في درس الصيام إن شاء الله ونعتذر لو كان درس الأمس فيه صعوبة شوية بس أنصحكم بسماعه مرة ومرتين إن شاء الله حبقدرس الصيام زي إن شاء الله كل أسبوع وبالنبه على درس منهج الشافعي في العقيدة الخميس اتناشر ليلا درس جديد برضو منهج الشافعي في العقيدة ده بدأنا منه محاضرة ال الماضية وإن شاء الله كل خميس اتناشر ليلا منهج الشافعي في العقيدة سؤال ااا مهم جدا لي يعني ليه مقارب كنت قال ذكرته نرجع مرة ثانية رجل لا تجوز السلع غير موجودة خطأ ها. من باع قمحا بثمن مؤجل درس الصيام حد 4... إن شاء الله درس الصيام هاي الحد يا جماعة الإجابات، لو سمحتم، وإما سنغلق الدرس أي يا شيخ، حد أربع درس الصيام والخميس درس ربع لأنه لم يعين سمن فيه جهالة خطأ لا، أفين الجهالة؟ بقول بسمن مؤجل، بسمن مجهول م... مسدد تركيزي لم أقول سمن مجهول، أقول سمن مؤجل، لا أظنكم سمعتم خطأ أقول من باع قمحا حن بثمن مؤجل مش مش مجهول. ما شاء الله أسماء حموز مش ما شاء الله ممتازة. أول مرة تحضر ما شاء الله جد كويس. أسماء ما شاء الله أول مرة تحضر على م أنا أظن صحيح. نعم هنا المعاملة صحيحة لما قمح بمال اختلف في الصنف واختلف في العلة فهنا ها اختلف في الصنف واختلف في العلة فهنا يجوز الربا يجوز ربا الفضل وربا النساء الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ها قمح شاعرا من يهودي ها فأخذ الشعير مقدما والمال مؤخر إن شاء الله أتم أو ما تحضر إن شاء الله وفي إتقان ما كان من فعل شيء كمان الله المستعان مش قلنا إذا اختلف في السيف والعلة يجوز الفضل والنساء قلنا حديث حديث نسالم أنه مات وذرعه مرون عند يهودي الله المستعان ماشي نرجع إلى رفع الله لكم نرجع الى فتوى نسамиه بيسأ تخلق الإسلام عن رجل باع قمحا بثمن مؤجل يعني يعني صاحب القمح أعطى القمح للرجل والمال سوف يأخذه إلى أجل بعد فترة يعني مال مؤجل فلما حل الأجل يعني مثلا مثلا صاحب القمح أعطى القمح للمشتري فقال المشتري له سوف أتيك بالمال في رمضان يعني في شهر في شهر رجب مثلا شهر رجل رجل اشترى قمح من مزارع فأخذ القمح وقال له الثمن قال المزارع أأتيك بالثمن في رمضان معي كده؟ قال شخص جاء في فتوى فلما حل الأجل لم يكن عند المدين إلا قمحا يعني لما جي رمضان مفترض المشتري حيدفعل المزارع مال فقال المشتري للمزارع والله كنت قد وعدتك ان اعطيك بالمال اعطيك مالا ولكن ليس معي الا قمح يبقى شهر رجل. زيد اشترى من مزارع قمحا فزيد اخذ القمح وقال المزارع اعطيك بالثمن في رمضان فلما لما جاء رمضان قال زيد المزارع كنت قد وعدتك لاتيك بالثمن مالا ولكن ليس معي الا قمح يعني جاله قمح مكان مكان اخر فليس عندي إلا قمح ويؤس أشياء الإسلام هل يجوز لزيد لو اشترى القمح أن يعطي مكان المال لو مكان الثمن يعطي مكان المال قمح؟ طب وين ماك الأشكال هنا حتى يعني يكون في فاتورة في مشكلة في السؤال وين ماك الأشكال واجل الأشكال إن هنا المعاملة في ظاهرها حتكون إيه حيكون إن زيد أخذ قمح في رجب وحيرجعه قمح في في رمضان وهذه المعاملة في ظاهرها لا تجوز لما لأننا لما بنبدل القمح مع قمح اللي ها القبض في المجلس وهنا هو خذ القمح فيهم في رجب وحيرجعوا في رمضان وفق قال صلى الله عليه وسلم البر ببر والقمح بالقمح القمح ليبقى إلا يد بيد فهم الإشكال فهم يا شيخ بيسأل عن واحد اشترى قمح بفلوس والمال مؤجل فلما حل الأجل وقت السداد قال له ماعيش مال ينفع اديك مكان المال قمح يبقى هنا في ظهر المعاملة هيكون قمح مقابل قمح لكن مفيش قبض في المجلس لأن هو المشتري خذ القمح في رجب وهيرجعه قمح في رمضان فما حكم هذه المعاملة فشيخ الاسلام بيقول عند احمد وميت لا صح وعند أبي حنيفة والشافعي لا بأس به قال والصحيح والجواز وليس هذا ربا كلام متين لما؟ نرجع قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعني هل في أصل المعاملة اللي حصلت شهر الرجل كانوا أصدين إن من المشتري حرجع مكان الأمح أمح مكانه؟ لا كانوا اشترطوا واتفقوا أنه حرجع مكان الأمح إيه؟ مال ولكن حصل نوع من الإعصار ولم يجد مال وكان في يده قمح فبذل ما نكلفه أدروح بيع القمح اللي معاك وهات مال عشان تدفع ثمن القمح فالتيثير يقول له أن ترد قمح مكان القمح ترد مكانه قمحا وهذا ليس ربا كيف؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القمح بالقمح بالمعنى البلد بالبر ربا إلا يدن بيد قلنا هنا لم يكن أمر على اتفاق لم يكن على عمد لذلك يسمونه يقول لك جاء وفاقا لا قصدا يعني جاء وفاقا لا قصدا يعني امر لم يكن عن اتفاق مسبق فاكرين مسألة الشافعي لما جوز العينة والمقام كان يدافع عن الشافعي العينة من الكبائر محرمة طب كيف الشافعي جوز العينة ها حد يذكر المخرج في ذلك؟ نحن قلنا. كان مختلفين في الصنف لا مش مختلفين في الصنف قمح بقمح ها. كيف جوز الشافعي لعينة واحد راح يشترى ثلاجة ثم باعها في نفس اليوم على البائع الش... حد فاكر المخرج اللي احنا قلنا الشافعي لم يجوز لعينة إنما ها. اختلاف البائع لا على نفس البائع كمان لا لا لا حيباع على نفس البائع بعينة مش تورك كمان لا حيباع على نفس البائع سواءنا قلنا مخرج شرعي ها حد فاكر، السرع حين ننتقى يا جماعة المخرج أن العينة التي زوزها الشافعي التي لم تكن عن تبييت النية أيها أحسنت يا عبد الرحمن إنه اشترى لها فعلا وكان يريد الثلاجة ولكن ها وفقا لقصد كان لما اشترى الثلاجه كان يريد فعلا الثلاجه اللي بها ولكن حدث له طارئ ظرف جائحه فذهب الى البائع فقال اني كنت قد اشتريت منك الثلاجه وأنا أحتاج ولكن حدث لي عارض ها فاريد ان ابيعها عليك مره اخرى انما الاعمال بالنيات الان نفتح باب الاسئله قد انتهينا في عجالة من درس الغبا أظن في مسائل قد فهمت وأظن في مسائل لم تفهم ولكن بسماعة درس مرة وثلاثة أما حاجة الجماعة من أراض أن يفهم درس الغبا هي يحفظ الأحاديث الأربعة اللي قلناها مع القواعد الأربعة اللي انا ذكرناها لما اختلف في الصنف والعيل اختلف واتفق كما ذكرنا وكما ذكرنا أن مسائل العلم مسائل دورنا ممارسة نسأل بعض ها في فلان اشتراك شيئا فلان باع شيئا بالممارسة ان شاء الله يأتي الفهم لو اي سؤال اتفضلوا ان شاء الله يوم الأربع كما ذكرنا في درس اليوم الصيام حيث يكون الحد والأربع. لو اي سؤال اتفضلوا مهم جدا نسمع الدروس من على القناة مهلا واثنين وأكثر ونقرأ فتاوى الذهب مهمة حاضر هنقول الواجب إن شاء الله نقرأ السالس تواز الذهب لأن مهمة وح فيها فوائد أوضح إن شاء الله في في أي إشكالات طيب خبر الواجب ماي الواجب يقول ذهب ابن عباس ذهب ابن عباس إلى جواز ربا الفضل لحديث لا ربا إلا في النسيئة فكيف الجواب سؤال يقول ذهب ابن عباس الى جواز ربا الفضل في قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئه كيف نجيب عن ذلك من اول الساده فليتفضل من اراد ان يسال فليتفضل كما ذكرنا اننا اذا انتهينا من الدرس فمن اراد ان يستاذن فلا حرج من القرض علينا بلا سجن ده حرامش الامر سهل هو القرض السؤال فليتفضل ان جوادل فذهب ابن عباس إلى جواز سيب الفضل لحديث ايه لحديث انما الره في المسيء انه حديث كيف الجواب عن ذلك نعم أحسنت. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم